والتحريم يقع على ضربين وهذا مرة معنا كثيرا تحريم منع وتحريم شرع لكن عندما نقول الأحكام التكليفية الخمسة فلا نقصد أبدا إلا تحريم إلا تحريم الشرع وينبغي أن يعلم أن من الدين أن التحريم كالإباحة كلاهما لا يكونان إلا لله قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فكل آيات القرآن تدل على أن هذا مما اختص الله جل وعلا به فلنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد غيره من باب أولى له أن يحرم أو يبيح أو أن يمنع أو أن يجيز كل هذا مما اختص الله جل وعلا به إنما حرم عليكم أي أن ربكم جل وعلا حرم عليكم وهذا الاتيان به بعد ذكر بعد ذكر الطيبات، لكن ينبغي أن يعلم قبل أن أزدرف إلى ما بعدها أن الآية هنا تتحدث عن المطعومات تتحدث عن المطعومات، فلو جاء إنسان وقال إنك تقول إن إنما تفيد الحصر تثبت ما بداخل ما بداخل هوة في عدا نقول نعم، فيقول إذا الزنا ليس بحرام والربا ليس بحرام. والقمار ليس بحرام والخمر ليست بحرام فإذا قلنا له ماذا قال إن هذه لم تذكر في هذا في هذا القول لم تذكر في هذا الحصر فنقول إن المراد هنا المطعومات ليس المراد غيرهن فلا علاقة بالزنا ولا بالربا ولا بالقمار